115. والسماء والطارق 116. وما أدراك ما الطارق 117. النجم الثاقب 118. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق 111. خلق مما إن دافق 112. يخرج من بين الصلب والترائب 113. إنه على رجعه لقادر 114. يوم تبل السرائر 115. فما له من قوة ولا ناصر 118. والسماء ذات الرجع 119. والأرض ذات الصدع 110. إنه لقول فصل 111. وما هو بالهزل 112. إنهم يكيدون كيدا 113. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا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 113. سنقرئك فلا تنسى 114. إلا ما شاء الله 115. إنه يعلم الجهر وما يخفى 116. ونيسرك لليسرى 117. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى